قالت نملة, قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم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 وتفقده الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم